ثلاثة استمع إلى النص وأكمل الفراغات حسب المسموع مرحبا جميعا أنا سأصف لكم اليوم المهنة في حلمي أولا هذه المهنة لها ملابسها الخاصة هذه الملابس هي ملابس قوية وثقيلة ولونها أبيض هي مهنة صعبة جدا لأن العمل لا يمكن في الأرض هيا خمنوا ما هي المهنة في حلمي؟